في في من الاسئله التي في بعد اليوم إذا السائح اذا شراء سياره بالتقسيط هل يجب علي السؤال والتنظيم هل اذا كان يمكن اعمال الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين واستأذنوا الإخوة في أن أذكر كلمتين قبل أن اجيب على الأسئلة فهناك أمور الحقيقة أردت التنبيه عليها لمسيس الحاجة إلى هذا الأمر ومن هذه الأمور أن أنبه طلاب العلم إلى وجوب التثبت مما ينشر في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي مما ينسب الى اهل العلم وطلاب العلم فان اهل الباطل يستخدمون هذه الوسائل لخداع عامه المسلمين بنسبه الباطل إلى أهل العلم ولربما استخدموا هذا أيضا في التحريش بين طلاب العلم ومما وجدناه أخيرا أنهم يعمدون إلى التسجيلات الصوتية لأهل العلم فيقومون بتقطيعها وترخيب الكلام حتى يظن السامع أن أهل العلم يقرون هذا أو يمنعون هذا وليس الأمر كذلك فبعضهم يأتي مثلا لكلام شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان ويأخذونه ويبترون منه ما شاءوا ثم يركبونه كانه كلام متصل فياتي السامع فيقول انا سمعت الشيخ صالح الفوزان بصوته يقول كذا والحقيقه ان الصوت صوت الشيخ صالح الفوزان ليس مزورا ولا مقلدا وان الكلام كلامه لكنه ليس بتمامه بل محرف كما يستخدمون هذا في تشويه صورة بعض طلاب العلم فيركبون من كلامه كلاما لا يرتضى ويقول ننظر إن فلان ماذا يقول وإذا سمع الصوت فالصوت صوت طالب العلم فينبغي أيها الإخوة أن نحذر حذرا شديدا في التعاطي مع هذه الوسائل الإلكترونية وألا نأخذ إلا من المواقع الموثوقة. المواقع الشخصية الآمنة للمشايخ أو نحو هذا وأن نتنبى لهذا الأمر فاني رأيته يزداد في هذه الأيام الأمر الثاني الذي أريد التنبيه عليه أن طلاب العلم أصحاب المنهج السلفي طيب المبارك بشر يقع منهم ما يقع من البشر ويخطئون كما يخطئ غيرهم وقد يقع بينهم من الاختلاف أو النزاع ما تقتضيه أسباب ومن أبدع ما سمعت في هذا الأمر وصية شيخنا الشيخ صالح الفوزان وقد ذكرتها مرارا ونحن والله بحاجه اليها حاجه شديده جده حيث شكونا له ما يقع بين بعض طلاب العلم فقال ان ما يقع بينهم معنى كلامه نوعان نوع يمكن دفنه فينبغي أن يدفن فما قد يقع من كلمة قالها فلان في حق فلان أما يسمى بالأمور الشخصية فهذا من العقل والمروءة والحكمة أن يدفن وأن لا ينشط وأن لا تمنى عليه المواقف بل وحدة الصف سلامة المنهج ونقاء السرائر أعظم من الوقوف عند هذه الأمور قال وما لا يمكن دفنه فينبغي علاجه بما لا يفرح الأعداء إن كان الخلاف من ناحية علمية فينبغي أن يعالج هذا الخلاف بالأسلوب الشرعي الصحيح بما لا يفرح الأعداء أو يوهن الثقة في طلاب العلم السلبيين عند العامة ونحن نتكلم عن طلاب العلم المتمسكين بالسنة المعروفين بالسنة وهذه النصيحة والله يا إخوة ينبغي علينا ان نسعى إلى أن نطبقها بأنفسنا وأن نوصي إخواننا بها ما امكن دفنه ينبغي أن ندفنه وما لا يمكن ينبغي أن نعالجه بالحكمة بحيث يحقق المقصود ولا يترتب عليه ضرر ولا يترتب عليه فساد ما امكن السبيل إلى هذا الأمر فإن هذا الأمر إذا لم يعالج بطريقة صحيحة يكون له ضرر بالغ والأمر الثالث أن لا نغتر أيها الاخوه بالتسميات بل لا بد من الحقائق اليوم نجد أن كثيرا من التكفيريين وإذا قلنا التكفيريين فإن نعني الذين يعتدون في التكفير نجد أن كثيرين منهم ينتشرون في وسائل التواصل بأنواعها ويتسمون بأسماء براقة فتجد أنه يسمي نفسه مثلا بالسلفي فيقول أبو فلان السلفي وبعض الناس عنده قصر نظر فإذا رأى الاسم صدق الرسم ويغتر بما يكتب والحقيقه ايها الاخوه انه لا بد ان نعرف الحقائق فكم من شخص اليوم يتسمى باسم السلفيه وهو يخالف منهج السلف فهناك من يتسمون بالسلفيين في بعض بلدان المسلمين ويعتدون في التكفير ويكونون حربا على أهل السنة ويفعلون من الفظائع ما يفعلون ويسيئون للسلفية ويسيئون للسلفيين فينبغي ان نكون على حذر يا إخوة من الالقاب والدعاوى وان تثبت من الحقائق فمن صدق فعله وبيانه قوله ودعواه فعلى الراس والعين ومن نسب نفسه الى المنهج السلفي او الى السلفيه التي خير كلها ورحمة كلها وعدل كلها وعز كلها ولكن بيانه وفعله يرد دعواه بانه ينتسب إلى منهج السلف فينبغي الحذر منه وأقول ما يقوله العلماء إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فلا يكفي أن يصف نفسه بوصف حتى يكون ثقة أو يكون ممن يستفاد منه بل لا بد من معرفة الحقيقة و نعرف هل هو على ما وصف نفسه أو يخالف هذا الأمر فهذا الأمر دفعني إلى التنبيه إليه أن بعض الطلاب يسألوننا الآن عن مقولات معينة فنبحث عن من قالها فنجد أنهم أخذوها من تويتر أو نحو ذلك من شخص يسمي نفسه فلان السلف وهم محبون لمنهج السلف فيقعون في هذه المصيدة فينبغي التنبه يا إخوة فنحن كما تعلمون في زمن كثرت فيه الفتن وقل فيه الورع كثر الكلام وقلت مراقبة الله سبحانه وتعالى فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتنبه لهذه الأمور أما سؤال أخي وهو أنه إذا عرض علي البنك سلعة كسياره ليبيعها علي بالتقسيط، فهل أكتفي بقوله أو بد من التفتيش هل يملك السيارة أو لا يملك السيارة نقول إن البنك هنا لا يخلو من حالين الحالة الأولى أن يكون البنك ربويا يتعامل بالربا ويظهر الربا فهذا ساقط العدالة لأنه مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ومعلن بها فلا يجوز إذاك أن نعتمد على قوله وخبره لأنه ليس عدلا بل يجب أن تتبت من صدق قوله تأن نطلب الأوراق التي تثبت هذا أو نحو ذلك والحالة الثانية أن يكون البنك بنكا اسلاميا بمعنى أنه يعلن أنه لا يتعامل بالربا وأنه يتعامل بالصور المشروعة التي أفتى أهل العلم بجوازها، فهنا يجوز الاعتماد على قوله، فإذا قال إنه يملك ولم يوجد ما يدفع قوله، فنعتمد على قوله، ولا يلزم السؤال. إذا يا أخوة يجب أن نفرق بين التعامل مع البنوك الربوية وأقصد التعامل بمعاملة شرعية صحيحة كشراء سيارة او نحو ذلك على صورة صحيحة حيث يجب الحذر والتثبت وعدم الاعتماد على الكلام وبين التعامل مع البنوك الإسلامية فإن هذه البنوك الأصل فيها العدالة والأصل فيها الصدق. نعم قلبت الله فيكم لماذا قلنا في مسألة الزواج من يد بالنظر إلى مقاصد الشريعة؟ أليس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حمد الله جميع التحريم في مسألة بيع المرابع المرابع الذي يكون فيه اختراقا للذم مقصدا شرعيا والوضاءة وهو سنت بالذائ. أما يعني بداية السؤال فهي ليست متناسبة مع نهاية السؤال لأن بداية السؤال يقول الأخ ماذا قلنا في النكاح بنية الطلاق النظر إلى مقاصد الشريعة وهذا السؤال لا يرد لأن النظر إلى مقاصد الشريعة الصحيحة لا بد منه لا بد منه وأما قول الأخ في جزئه الثاني ولعله يريد الإلزام بالجزء الأول أليس قول في الإسلام الاسلام بتمية وابن قيم رحمه الله في تحريم صور صورة بيع المرابحة للامر بالشراء مع الوعد بدون الزام. موافقا لمقصود الشارع لا شك أنه موافق لمقصد من مقاصد الشريعة ولكنه ليس المقصد الوحيد فإذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة وجدنا أنها تقتضي الإباحة ما لم نتيقن التحريم لماذا؟ لأن تتبعنا واستقرأنا مقصود الشارع في المعاملات فوجدنا أن مقصود الشارع في المعاملات التوسيع على الناس ما لم يوجد محظور فالقول بالجواز يوافق هذا المقصد ولا محظور ولأن وجدنا أن التعليل بكونه ذريعة إنما هو في مقام الاحتمال لا في مقام الحقيقة ومقام الاحتمال لا يمنع به الأصل فالأصل الحل وكونه يحتمل أن فلانا يتحيل به على الربا لا يمنع الحل لكن نقول للمتحيل على الربا إنه لا يجوز لك أن تتحيل به على الربا أما الصورة فإنها جائزة وهنا في فائده يذكر أهل العلم وهي ان المقاصد أو المصالح قد تتعارض فيرجح بينها فقد يوجد هنا مصلحه ويوجد هنا مصلحه لا بد ان نرجح فترجح المصلحه الاعلى على المصلحه الادون وتدرى المفسد الاعلى ولو بارتكاب مفسدة أخذ إذا تعين هذا طريقا فالمقاصد قد تتعارض ولكن يرجح بينها بالنظر المقاصدي الصحيح يقول بارك الله فيكم ما حكم المرطب التالية في بيع التقصيص للقلوب الإسلامية إذا تأخر المسلي في قصله الشهر وهذا يومها سيترقرر فهذا يجبر البنك في طيب عقد الصدقه او نادرن بالصدقه كما يقول في حال عدم السداد سيقوم البنك باقتطاع مبلغ غير مبلغ 200 درهم يقول وتحويلها لمصاريف الصدقه يقول السائل كما يقول قش البنك لم يفعلوا حراما لان اصل الاباحه ويقل الضرر نفس نعم للأسف أن بعض البنوك لا تزيد على الثمن في حال التأخير لا تقول للمشتري إذا تأخرت شهرا نزيد عليك قسطا لا لأن هذا ربا صريح فماذا يفعلون يتحيلون للزيادة بصورة أخرى فإما أن يقولوا فوضنا في الصدقة فوضنا وكلنا في الصدقة تفويضا مطلقا بحيث أنك إذا تأخرت نقطع من حسابك الذي عندنا مبلغا للصدقه لا ناخذه نحن وانما نبذله للفقراء طبعا هنا في الحقيقه ما سبب هذه الصدقه التاخر في السداد طيب البنك لا ياخذها لنفسه البنك يوزعها على الناس قلنا سواء وزعها أو اخذها لنفسه المقتطع هو البنك هو البنك وهو أيضا يستفيد لأنه مطالب بالمسؤولية الاجتماعية في البلد فإذا دفع هذه الصدقة فإنها تحسب له نقاطا في مسؤوليته الاجتماعيه في البلد هذا لا يجوز ومنها ايضا انهم يقولون للمشتري فوضنا في ان نشتري لك سلعه بالتقسيط بحيث إذا تأخرت نشتري لك سلعة بالتقسيط ونبيعها ونأخذ القسط وينتقل إلى بيع آخر فيزيد عليه, يزيد عليه البنك لكن ليس في نفس البيع في بيع آخر يتم عن طريق هذا التفويض وهذه حيلة على الزيادة من أجل التأخير ولذلك نقول كل زيادتك كل زيادتك سببها التأخير لا تجوز سواء بنوها على تفويض بالصدقه او على تفويض بمعامله يتوصل بها الى زياده من اجل هذا التاخير فانها حرام ذكرتم في سبب تحريم المعاملات الماليه امرين ومنها وجود ما يؤدي الى النزاع غالبا والبيع بالتقسيط فيه النزاع غالبا وذلك في وقت السداد والمماطله في التأخير او التاخير عن الموعد لان المشتري يحتاج إلى السلعه ويظن انه سيتحصل على الاقساط في وقتها وقد تعترضه عوارض عن الدفع نحن لم نقل أن لا يؤدي إلى النزاع فإن التعامل بين الناس مضمة النزاع لكن قلنا أنه يؤدي إلى النزاع غالبا فالغالب أن مثل هذا يؤدي إلى النزاع وبيع التقسيط وإن كان محتملا للنزاع إلا أنه ليس غالبا كسائر البيوع فإن البيع مظنة النزاع قد يتيه يقول طيب قد يوجد في السلعه عيب. إذا باعه السيارة يمكن أن يوجد في السيارة عيب، فيؤدي إلى النزاع نقول نعم لكنه ليس غالبا بل السلامة منه فكون قد يقع نزاع بسبب بيع التقسيط هذا لا يعني أنه يؤدي إلى النزاع غالبا لا سيما مع الإجراءات الموجودة اليوم فإن هذا النزاع يكاد يكون معدوما ما وبعد ان يملك البنك وقبل ان يشتري العميل غير رائع فإنه يلتزم العميل بتحمل الخيار فيبيئ البنك في السياره ويتحمل المشتري خساره تكلفه الشراء يقول الاخ اذا طلب المشتري من البنك سلعه ولا يملكها البنك فاشتراها البنك ثم غير المشتري رايه وترتب على البنك عبء مالي غير مساله شراء السلعه فما حكم أن يحمل البنك المشتري هذا العبء هنا هذا العبء لا يخلو من حاله الحالة الأولى أن يكون معلوما أصلا ويشترطه البنك على المشتري مثل ان يحتاج العقار الى تقييم والمقوم ياخذ مبلغا من المال وهذا المبلغ معروف فيقول البنك في حال عدم شرائك يكون التقييم عليك لان التقييم كان من اجلك فهنا يظهر لي والله أعلم أن هذا جائز لأنه عبء قام بسببه وهو معلوم واشترط عليه وهو منفصل عن البيع والحالة الثانية أن يكون هذا العبء غير معلوم ولكنه يقع أثناء البيع فيظهر لي والله اعلم انه ليس للبنك ان يحمله المشتري في هذه الحال <تسجيل> نعم يسال الله فيكم عن حكم بيع الذهب بالسعر الاعلى من الذي اشترى به بكثير شخص اشترى مائه جرام من الذهب وكان الجرام بخمسين درهما في ذلك الوقت واليوم اصبح الجرام من الذهب بثلاثمئه درهم يعني اشترى الجرام بخمسين درهما واليوم في السوق الجرام بثلاثمئه درهم مثلا مثلا فهل يجوز له أن يبيع هذا الذهب بسعر السوق اليوم بمعنى أنه سيربح في الغرام الواحد 250 درهما لأن المشترى بخمسين والجواب نعم يجوز له أن يربح ولو أضعافا ما دام أن ذلك لا يتضمن غبنا، ففي حديث عروة ابن أبي الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاتا فاشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه عروة رضي الله عنه هنا وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له شاتا بدينار فذهب إلى السوق فاشترى شاتين بدينار يعني الشاه بكم نصف دينار وباع إحداهما بدينار يعني ربح كم نصف دينار اشترى بنصف وربح نصف وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاه ودينار فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل دعا له بالبركة في بيعه فدل ذلك على أنه لا حد للربح في السلع لا بثلث ولا بغير ذلك وإنما الحد عدم الغبن فإذا لم يوجد الغبن فإن الربح جائز يعني الغبن يا إخوة لو أن إنسان اشترى سلعة بمئة درهم وهي في السوق بمئة بمئة أو عشرة هكذا فذهب إلى إنسان لا يعرف البلد وقال له هذه السلعة خاصة لك والله ما أبيعها لغيرك بهذا الثمن غصادك أبيع لك بخمسمائة والله ما أبيعه لغيرك بهذا الثمن وصادق ما تباع بخمسمائة تباع مئة وعشرة لكن أنت لك معزة خاصة في قلبي انت إنسان طيب خمسمائة قال طيب اشتريت واشتراها بخمسمائة رابحة أضعافة ولكن هذا تضمن الغبن وهذا لا يجوز وحرام أما إذا سلم من هذا فالصحيح أنه لا حد للربح. بيع إذا رسوماً عند الوعد هذه الرسوم إذا كانت مرتبطه بالبيع فهذا لا يجوز ولو كانت يسيره اما اذا لم تكن مرتبطه بالبيع بل هي منفصله عنه وهي معلومه محدده مقطوعه وهي اجره المثل في العاده فهذه تجوز لكنها قليلة الوقوع الأكثر أن هذه الرسوم مرتبطة بالبيع وهذا لا يجوز فلا يجوز للمشتري أن يدفع شيئا قبل أن يشتري البنك لكن إذا كانت هذه منفصلة عن البيع رسوم لاشياء معينة معروفة وهي أجرة المثل أو قيمة المثل في العادة فهذا جاء. Yes. No. يقول بارك الله فيكم مع حكم الحصول على بطاقة البنك إذا كنت مع كل شراية البطاقة بطاقة تستسلها مثلا مع بساطة. وما الحكم إذا كانت البطاقات إذا كانت البطاقات في آسنت اختلاف اختلاف فيها. هذه سنتكلم عنها إن شاء الله وهي مسألة الجوائز وبطاقات التخفيض وبطاقات المكافآت التي تعطى للعملاء سواء في البنوك أو غير البنوك هذه إحدى مسائلنا التي سنبحثها إن شاء الله في هذه الدورة فسياتي لها وقت إن شاء الله نبسطها لعلنا نكتب